أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم ألف لام مين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون فيه افتراه مين من ريب رب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 ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا, ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إ ن ا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ل أ م ل ا ن